وَإِن تَقُولُوا لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَى نَفْسِكَ زَوْجَكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ بِهِ وَدَخَشَ النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَجَنَّبْنَٰكَهَا لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيۡنَ حَرَجٌ زَوَّجْنَاكَ هٰلِكَيۡنَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيۡنَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ اَغْرِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَقَرُّوا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كرسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا رب اذكروا الله ذكرا كثيرا وذبحوا بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما